أنا اللاجئ الفلسطيني أعرف يوم نكبتي وأعرف إنه اليهود هم عدويني أنا اللاجئ الفلسطيني وفلسطين كلها أرضي والبعد عنها يبكيني أنا مريض من يوم ما هجرت منها والموت من أجلها هو اللي يشفيني يزيد الشوق من يذكروا اسمها فلسطين ومن يقدر يجا فيك ما أجملك ومجمل تلالك حتى العصافير تغريدها دي كلك سحرتي الله يجازي الله يجازي اللي سلمك للعدو واللي باعك ما هو من بني ديني النموت بكرامي أشرف ولا نعيش بالذل والعيش الذل ما ترضي واحد فلسطيني وما نرضى بسلام إلا برجوع الكل والاحتلال زائل حتى ولو بعد حيني خلينا نتوحد ونصون الدم ودمنا غالي وما يرخص إلا من أجل تحريرك فلسطيني